فرأيتم النار التي توهون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين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 لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أن أنكم تكذبون، فلو لا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ ترون، ونحن أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها ترجعونها إن كنتم صادقين فإنما إن كان من المخربين فراوحه وريحانه وجنة أنت نعيم، وأمّا إذا كان من أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين، وأمّا إذا كان من المكذبين فنزل من حميم وتصليه جحيم ان هذا له حق يقين ان هذا له حق يقين